يا بيك بيك وص ما يترشن هيقول في ناس حبك يا قمر فارس بكا فيصوت الشعر حايل والوصف ما يدرش هيقول في ناس حبك يا قمر فارس بكا فيصوت عشقك ولا مثلها عشق سبب هواك وعقول عشقك ولا مثلها عشق سبب هواك وعقول ساحر لحبك في صبحه حاشنا يا يزول يا حر نحبك فلسبع حاشنا يا ما يزول شراعك بالقلب شيديره يا عباس يا ابو الغيره شراعك بالقلب شيديره يا عباس يا ابو الغيره يا عباس يا ابو الغيره يا خجونه يحملك ما قد مقامك يا راس يحمد في عري الشايل بطول احس تاج <تصفيق> خجونه يحملك ما قد مقامك رمش يا راس يحمد في عري شايل بطول احس وين الجميثك بالكرام بين الخلق والناش وين الكميتك بالكرم بينوصلك الناس عباش ما بهك غير القمر عباس عباس اسمها بنشبهك غير القمر عباس مثلك منوجد بالسهرة يا عباس يا بالغيرة مثلك منوجد بالسهرة يا عباس يا عباس يا عباس يا ابو الغيرة يا عباس يا ابو كل يا عباس يا يا الوصف يا عباس يا, يا, عباس يا, يا, عباس يا <متحدث> ما ذكرك ما ذكرك ما ذكرك يا جمار كل يوم كل يوم اليوم اطرف بحضرتك كل يوم اطرف بحضرتك مشتاق لك اليوم كل يوم اطرف بحضرتك مشتاق لك اليوم ما ذكرك هالدنيا قمر لما نسيت الدوام كل يوم اطرف بحضرتك مشتاق لك اليوم ما ذكرك هالدنيا قمر للما نسيتك دوام كل يوم مطوف بحضرتك واشتاقلك كل يوم هاي يمتلي للمرقدك مثل الحمام يحوم هاي يمتلي مثل الحمام يحوم في عينك ونكون نظهر طاق قبل رمش عينكم اكو والنظر فوق رمش مرسوم غيرها شلون احب الغيره يا عباس يا بالغيره غير شلون غيرها شلون احب الغيره يا عباس يا عباس يا بالغيره يا عباس يا بو ذا يا عباس يا الوسط ظل بحيره يا عباس يا بالغيره ليك لوصلون من الحيره يا عباس يا ابو الغيره القلب طاف بحضرتك ما يخشى محزاه جنه عدن اللي يقصدك ما له فيها وطاب كل القلب طاف بحضرتك ما يخشى محزاه جنه عدن اللي يقصدك ما له فيها وطا قدرتك ما يغشيها محساب كنك عدال اللي يقصدك مالا فيها وضاع ما شبهتك بالجمر كنك بجمالك ذهب ما شبهتك بالقمر يا عندها المره قد يا عباس يا بالغيره جنن من يا عباس يا بيك كان على الهندسه الصوتيه حسين بيك مونتاج وتصوير علي هاشم الأحمدي